Bismillahi rrahmani rrahim. Wal layli itha yaghsha wa nnahari itha tajalla wa ma khalaqa man wa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 In عليna la الهدى وإن لنا la الاخرة والأولان فأن وتكون نارًا تلظا لا يصلها إلا الأشقار الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتذكر وما لأحد عنده من نعمة تجزا إَِّبَتِ غَ أَودِهِ رَبّهِ الألَام وَل سَفَ